وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سقرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من وجاء آخر عون ومن قبله والمؤتفيكات بالخاطئة فاصور رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إنا لَمَّا طَغَى الْمَن عملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذنوعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكتة واحدة فيومئذ واقعة الواقعة وشبقات السماء فهي يوم إذ يومية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بعمينه فيقول ها أقرأوا كتابي إني ظننت أني مُلَاقٍ حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشرموا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخارية وأم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 خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب 111. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ، فلا قسمو بما تبلسون وما لا تبلسون إن هو لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول الكاهن قليلا ما تذكرون تأذيل من رب 112. ولو تقول علينا بعض الأقاوين 113. لأخذنا منه باليمين 114. ثم لقطعنا منه الوكين 115. فما منكم من أحد عنه حاجزين